إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَهُ وَتُمْتَعُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصغرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمرارا وارث وبنين ويمجدكم بامواله وبنين ويجعلكم جنات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 وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُكُمْ ذَهَبَ بِكُمْ قال نوح الرّب إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارة واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارة قال نوح الرّب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارة وما كروا مكركم بارا ولا تدرن آلهتكم ولا تدرن وذولا سواه ولا يغوث ولا يغوث ويعقوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطئ آتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولما دخل بيتي مؤمن وول المؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الله من إلا تبارا